ما أعظم الأفراح حين تقادمات بشرة والات من عظيم الشان هي منحة كانت بكنفتها فتاة ساق المحب إليك يا رحمان يا رب حكمتك الجليلة أشرقا أبحاث وجهي زالت الأحزان قدمي وساقي بل وروحي كلها لك يا إلهي قربة العطشاني يا رب حكمتك الجليلة تشرقات سبحة وجه زلة الأحزاني قدمي وساقي بل وروحي كلها. لك يا إلهي قربة العطشان ما أعظم الأفرح حين تقادمت دشرة والت من عظيم الشان هي منحة كانت بكن فتها فتاة ساق المحب إليك يا رحمان فاجعل عزائي يا رجائي عزة في هذه الدنيا وقرب جناني كن لي معينا كي أوافيك الذي أجزلت لي وأدمت يا مناني فاجعل عزائي يا رجائي عزة في هذه وقرب جناني كن لي معينا كي أوفيك الذي أجزلت لي وأدمت يا مناني ما أعظم الأفرح حين تقادمت بشرة والات من عظيم الشاني Amin hazan an bikun